جئنا لحضراتكم ومعليش بنعتذر لكم الوقت عندنا ضيق جدا لان النهاردة يوم عاصف سواء في المناخ او في الجوار العربي ولكن عودة للشأن الداخلي المصري لا احد ينكر اهميه وحجم وتواجد جماعة الاخوان المسلمين اللي بيحلو لبعض كتير جدا نقول المحظورة او غير الشرعية او الاسماء اللي بتطلق عليه كان له وجود سياسي ولكن في الفترة الاخيره بعد ما دخل وتم تمثيله في مجلس الشعب خرجت في هذه الانتخابات الاخيره صفر زي ما بيقولوا اليني البعض طرح كلام كتير جدا كانوا طرحين برنامج حزب سياسي يعتمد على الدولة المدنية البعض يقول انها ترجع جماعة دعوية البعض يقول لابد منها تتقدم السؤال اللي مطروح تروح ومحاديش عايز يجاوب عليه أو محاديش عايز يجاوب عليه ما هو مصير جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع المصري الآن إشارات ان انا يكون ضيوف على الهواء مباشرة أستاذ الدكتور محمد نورسي أستاذ بكلية الهندسة عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة أهلا وسهلا حيكم عندنا. أهلا بك. كمان بشارطني زميلي وصديقي الكاتب الدكتور نبيل شرف رئيس تحرير شبكة الأزمة الإخبارية أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا. آه هدخل في المسألة على خوف علشان الوقت عندنا ما هو مصير جماعة الإخوان المسلمين بعد الإخفاق الشديد سواء في الشارع أو في البرلمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا تحية ليكسل السيد الأستاذ نبيل. ولفريق البرنامج وتحية للسادة المشاهدين والحقيقة هناك يعني اعتذار واجب بالنيابة عن الفريق العمل اللي في القناة حصل تأخير بالنسبة للسيارة وتأخرنا في الوقت نحن متأسفين نتجل للجمهور اتفضل يعني اتفضل اولا اذا اردنا ان نتحدث عن مستقبل جماعة الاخوان المسلمين فلا بد ان نتحدث عن التاريخ وعن الواقع الحالي لكي ننظر الى المستقبل والتاريخ ان جماعة الاخوان المسلمين موجودة في مصر منذ اكثر من ثمانين سنة وجماعة شرعية ومشروعة وقانونية طبقا للدستور والقانون الحكام القضاء وما صدر في سنة تسعة واربعين من دعوة للحل حكم ببطلانها في يناير سنة اثنين وخمسين قرار الحل بحكم محكمة والدعوة رقم مية ستة وسبعين سنة ثلاثة قضائية ثم صدر مرسوم بقانون سبعة وثلاثين سنة اربعة وخمسين بحل الاحزاب مجلس قد السحورة واعتبرت جماعة الخوان المسلمين بقرار مجلس قد السحورة انها حزب من الاحزاب ثم بعد ذلك ألغي هذا في نهاية سنة اربعة وخمسين في سنة سبعة وسبعين رفع الأستاذ المرشد لأستاذ عمرت المساني أضية أمام القضاء الإداري لطعن على ما قيل انه ان الجماعة محلولة حينئذ كما يقال الآن والمحكمة في سنة سب الدعوة رقم 133 لسنة 32 قضائية حكمت برفض الدعوة لعدم وجود قرار حل هذا حكم في حد ذلك وبالتالي, وبالتالي. وبالتالي فالجماعة ما يقال انه الجماعة محظورة الجماعة غير قانونية هذا كلام غير صحيح بالمرة الجماعة موجودة الجماعة قانونية الجماعة شرعيتها القانونية موجودة وشرعيتها الشعبية لا ينكرها احد طيب المستقبل الان في الواقع ما جرى عشان حضرتك ذكرت موضوع صفر جرى تزوير الانتخابات والانتخابات المزورة واقع الكل شاهده في العالم في الداخل في الخارج في كل الدنيا انتخابات مجلس الشعب هذا العام زورت عندما كان هناك انتخابات نصف نزيها في سنة 2005 الاخوان حصلوا على حوالي 20% من مقاعد 88 من مقعد بالتفاف الناس حولها المستقبل دكتور. التزوير, معلش التزوير معلش الآن. أنا اتكلمني عن المستقبل هلواته قدام واقع يا دكتور قدام واقع مجد الشعب ليس لكم فيه أي غير نائب واحد نعم وانتو أتبرتم نعم إذن هل تكلمني عن المستقبل نعم سوف أكلمك على المستقبل بس الآن أنا بقول إيه لا نريد أن نقفز على الحدث كأننا نقر ما وقع ونريد أن نتحس على المستقبل جماعة الإخوات المسلمين موجودة الآن في الشارع المصري جماعة الإخوان المسلمين تمارس دورها الشعبي بشكل واضح رفض أصوات لا هذا غير خداية. صحيح ما من هنا أقول أنه حقق تزوير واضح وبالتالي وبالتالي 92 حقوق حق قضائيا وبالتالي يا دكتور ماليش تكلمني برضو عن المستقبل نحن موجودون الآن آه. والبرلمان الحالي مجلس الشعب الحالي مزور وهناك قضايا كمرفوعة من القضاء النداري لحل هذا المجلس لأنه مزور بأحكام قضاء واضحة وأن هذا الـ هذا الـ هذا المجلس أبده أن تعاد انتخاباته وأنه عيدت فالجماعة موجودة في الشارع الآن معروفة كل الجماعة كل المستقبل شكلكم هل بثيتي أم جماعة دعوية؟ لا يعني مسألة نحن جماعة نحن هيئة إسلامية جامعة جماعة تبغان تعمل, تعمل في السياسة وتعمل في الدعوة هذا عندنا لا يتجزأ ولا يختلف يبقى عن بعض إذن البعض. إذا هناك في إصرار على النهج القديم، هذا هو المستقبل من وجهة نظركم. أنا الإسلامي. ما هو النهج القديم أولاً؟ يعلم... المسألة مش واضحة إن حزب ولا جماعة. المسألة واضحة. نحن نمارس الأعمال المجتمعية والشعبية بكافة محاور. في إطار حزب ولا جماعة. النهج في إطار. نحن نحن الآن إذا سمح للإخوان. من النظام القائم المزور هذا معلش معلش معلش انا نحن مستعدون انت انت تقدمت تخد... بالبرنامج للجنة سؤال الأحزاب الاحزاب رفضتك هذه اللجنة لجنه غير يا سلك يا دكتور محمد رد عليا من فضلك انا كل سؤال بسأله لك بتقول بتجاوبني في حاجه ثانيه بقول لك المستقبل تقول لي مش عارف هل انت تقدمت هل تقدمت ببرنامج للجنة سؤال الأحزاب الاحزاب وترفض هذا الموضوع مشروط بأنه لا يكون النظام والخصم لا هو الخصم والحكم بداخل لا لا حقيقة ما بتجوابش نحن مستعدون لا أنا أسمع الأستاذ نبيل لا اسمع لي أنا أرجع لك حتى لا تجيب أنت لا أنا, أنا, ما لأ أنا أجيب انت أنا. أنا أنت هيك ما بتجوابش أنت بتطلعني في حجم التالي لا, لا, لا أبدا أبدا أنت حزب ولا جماعة دكتور لا لا محمد لا لا. الآن نحن جماعة نحن جماعة طيب الدكتور نبيل ماذا ترى في كلام الدكتور محمد مرسي كلام جميل وكلام معقول دكتور محمد مرسي اخ كريم وابن اخ كريم لا ادخل في الموضوع بفضلك <تصفيق> لكن آه. آه لما نتكلم في السياسة تعالوا نحسبها بحسابة الواقع الجماعة ابعدت برلمانيا ايا كان المبررات او الملابسات هي الان ليست مؤسلة في البرلمان ب88 نائب كما كان عليه البرلمان السابق اذا فاستبعدت برلمانيا استبعدت شعبيا لصالح طيار السلفي الطيار السلفي الان هو الاكثر انتشارا واللي يقوله غير كده بيغلط نفسه اذا تم استبدال او تم ما بقيتش موجودة في الشارع او اللي موجود الطيار السلفي الطيار السلفي, الطيار السلفي دلوقتي ما بينه وبين الاخوان خصومة تكاد تتجاوز ما بين الاخوان والنظام انا بقول الكلام ده وانا ايدي في, فرض في فرض ملعب م. تلت حاجة تم ضرب الجناح الاقتصادي للجماعة من خلال الأضواء الشهيرة. م. الجناح الاقتصادي بتاع الإخوان تم ضربه وتم نسفه من خلال داء ومن خلال قطع ما يسمى بتجفيف المنابع الاقتصادية للجماعة من خلال أضواء الشارع. وبالتالي الجماعة الآن آخر تصريحات أو أهم تصريحات مش خلينا نقول نبقى يعني أكثر دقة أهم تصريحات صدرت خلال الفترة الماضية إن الجماعة تنزل الشارع. صحيح دكتور هنشتغل في الشارع هنشتغل في الشارع يعني إيه؟ هو انت علشان تثبت انك موجود مستعد تحط مستقبل هذا الوطن ومستقبل هذه الامه في كفه واثبات وجودك في كفه اخرى الجماعه تعال نشوف على حاجه بسيطه انت بتقول هم ينزلوا الشارع هم اللي بيقولوا مش انا هتحط الوطن زي في مقضك او ازاي في ازاي اول لحضرتك مثال حي على ده اتفضل كرة نار الاول يفجرها واحد من المحسوبين على الجماعة وان لم يكن عضوا تنظيميا او له منصب تنظيم في الجماعة وهو الدكتور سليم العو يفجر الاول بالحوار الشهير بتاعه الكلام ده لا انا لان الدكتور معلش يا تقازي سليم العوا مش موجود معنا مش موجود معانا انا انا انا لا, أنا لا اسيء الرجل يعني في هي ظل الدكتور سليم العو على يعني على راسي يعني. فوق خلينا في اسئله خلينا انا بقول اهو انا بقول اهو ان يبدأ حد هم هنا اللب تنظيم الجماعه تنظيم الاخوان المسلمين تنظيم اقدم من الدولة المصرية الحالية وهو اكثر التنظيمات ا ا ا ا صرامة وهرمية التنظيم و... و... وتنظيما من كل التنظيمات وكل الاحزاب وكل المؤسسات السياسية الموجودة في الدولة لكن مع ذلك تم سحب شعبيتها لصالح الطيار السلفي تم سحب وجودها البرلماني اللي كان بشكل واحد من, من مراكز وقوى الضغط. وده انا بتكلم كلام تحليلي وليس كلام تحامل وليس كلام لصالح جيها تم تجفيف منابعها الاقتصادية من خلال ضع المستقبل, المستقبل الان لجماعة الاخوان المسلمين في عهدتهم وفي عهد الضمائرهم اما ان يتحولوا الى حزب سياسي وما يقوليش ليش اعمل سياسة وفق الشرع الاسلامية لان هذا بمنطق المعكوس ان ما يحدث الآن ضد الشريعة الإسلامية وهذا وهذا يترتب عليه تكثير للنظام الحالي ودعوة الخروج على عليه الاخوان بيكفروا النظام. لما يقول انا هعمل نظام إسلامي يبقى اللي موجود مش إسلامي بس هو ما قالش نظام إسلامي قال طيب خلصت, خلصت. انت قلت انتوا عايزين تعملوا نظام إسلامي يا دكتور محمد احنا انا بس عشان المتناقش انا عذوقت اربط رد على انا بساله لان الاستاذ سيد انت مستعجل انا انا اسف طب انت اتفضل لانه اذا كان مفيش وقت نعمل حلقه لا لا لكن احنا بس عشان الكلام ياخد حقه الاستاذ نبيل كلامه يعني كلام ممتاز لكنه يحمل تناقضات كده بمعنى الجماعة استبعدت شعبيا لكنها اقوى تنظيم واقدم تنظيم واهم تنظيم في مصر مم. ويهدد بنزول للشارع هو يريد ان يضحي بمصلحه الوطن اذا كانت الجماعه استبعدت شعبيا نقول ان هو بيهدد بنزل للشارع ويهدد مصرحة الوطن دي واحد كلام متناقض م. احنا دلوقتي بنتكلم عن الدولة الإسلامية الدستور بيقول كده مش اللي بنقول مصر مصر بالدستور بالمادة تانية بالدستور م. دولة دين الدولة الرسمي الاسلام والمصدر الرئيسي للتشريع هي الشريعة الإسلامية وبالتالي وبالتالي وبالتالي والدوله مش كده هناك هناك يا نبيل هناك تجاوزات كثيرة هل الشريعه الاسلاميه الموجوده في الدول الشريعه لا انا لا انا عايز لا أنت ولا لا لا بس انا كمل الكلام انا النظام المصري الموجود يطبق الشريعة الإسلامية الدستور يقول لا مش الى حد, كبير. إلى حد لا كبير. مش كبير عندما يزول ارادة ليست الناس لا. مع لا. لا لا هل... انا اقول الان انا اقول الان ان الدستور المصري الحالي ينص بكل صراحة ووضوح وهذه ارادة الناس كما يقول الدستور على. الشرعية الشعبية فوق الدستورية تريد على. لنفسها ماذا م. تريد لنفسها ان تكون مصر محكومة بالشريعة الاسلامية هذا كلام واضح والشريعة الإسلامية بتقول لا خوف منها م. كما يقول الدكتور المس نبيل لا خوف منها لأنها تحكم الحق والعدل على الجميع على الحاكم والمحكوم م. إنما عندما يقوم النظام بتزوير إرادة الناس هذا يطابق الشريعه الإسلامية عندما يقوم النظام باعتقال الناس. بس أنا ألك سألت سألت سألت عندما يقوم يا النظام بمعاداة الفساد. هذه وطابق الشائعات. ألك سألت سألت بس ما تقولش. الإخوان ضمن منظومة كبيرة مش. يا دكتور ممكن تسان ممكن تساندك دكتور بعد إذنك بعد السؤيل. هل هناك قانون صدر في مصر يتعارض او يتضاد مع الشريعة الإسلامية؟ هل السؤال السؤال ده متكرر 100 مرة أصلاً هناك قوانين من القوانين الموجودة غير دستورية وتخلف الشريعة الإسلامية. زي الله زي ما حصل وتم تقنين الـ الـ الـ الـ القوانين المصرية طبقا للشريعه الاسلاميه تدعم من 79 لغايه 82 وكانت على وشك ان تعرض على البرلمان المصري يا فندم انا بسالك سؤال دكتور محمد موجود. انا ليه حضرتك كل ما اسألك سؤال بتجولني في حتة تانية باقولك اديني نموذك لنص قانوني واحد انت يتعرض مع الشريعة الاسلامية تقولي ان كان فيه متخننة من, من 79 وكذا اديني نص عشان نقدر نقول ان ده يتعرض مع الشريعة الاسلامية حضرتك بتتكلم دلوقتي عن مستقبل جماعة الخوى المسلمين ولا عايز تقول تفاصيل في القانون دلوقتي انا بكلم انا برد عليك يا استاذ سيد يا استاذ سيد حضرتك بتقول ان هل قانون طوارق قانون الطوارئ يخالف الشريعه الاسلاميه يخالف العدل والحق في كل مكان في بتدعي لا يخالف بيقول لك لا يخالف هذا هو رايه هذا راي هذا راي هذا راي قانون الطوارئ هذا اسمه ايه حالة استثنائية طارئة يعني يخالف الدستور وبنات الظروف السياسية طب انا عايز ارجع ل 30 ممكن ارجع للموضوع الحلقه بتاعتي دكتور ارجع للموضوع الحلقه بتاعتي من فضلك ما هو انا اخو برضه في المعاصي السياسيين انه بيتفرعوني في المساله انا جاي اتكلم النهارده عن مستقبل جماعه الاخوان المسلمين الآن مستقبل جماعه الاخوان المسلمين في مصر مرتبط بمستقبل الشعب المصري كله هو الشعب لا. هو أه أه حسن حسن كله لا فاندل لا, لا, فاندل لا انا انا انا مرتبط يعني أنا بقول مرتبط لا هو كم واحد يديك في الكلام ده الشعب المصري انا انا بكلمك مش انت بتسالني بقول لك مستقبل الشعب المصري ايه نحن من نسيج هذا الشعب نحن ايضا من نسيج هذا الشعب نحن جميعا ما قلت لأ. عندما تقول هذا الان تقول تقوله أنت. انا بقولك الشعب المصري كله الان بوتقة المحيط بي والمناخ المحيط بي والحالة الذي يعيش الشعب المصري من مشكلات الشعب المصري يعاني من جراء ممارسات النظام يا فندم أنا يا فندم, فندم, فندم عايز نحن, عايز نحن من الشعب المصري نحن نريد حرية للنصف نحن نريد حرية للناس كلنا نريد حرية للناس ليس وليس أنت فقط أنا بأسألك بقى أنا بأسألك حبير قل لي إيه أنتوا بتفكروا في إيه في الأيام القادمة في السنوات القادمة كجماعة إخوان هل حزب سياسي ولا جماعة دعوية ما كنا نفكر فيه دائما ان جماعة الاخوان المسلمين تمارس العمل الدعوي والشعبي والمجتمعي والسياسي من اجل الاصلاح لكي تحكم مصر بحكم عادل رشيد هذا ما نريده طيب هو موضوع. طيب انا استاذ نبيل اتفضل هما عايزين أنا عندي عندي عندي عايزين, عندي. عندي عندي عايزين عندي. كل جماعة تحكم او تتعامل بشكل مجتمعي جماعة سياسي ثقافي لا, لا احنا ما كده. حتى الان انا بقول ان أريد لمصر ان تحكم باراده شعبها هي يا حتى يا يا لا, لا طب ما لا طيب طيب مش احكم معنا. يعني أنا لا اتفضل انا من حقي يعني وقت متوازن اولا مسألة مساله ان انا اقول ان في الاخوان المسلمون وبيمنطق المخلفة فمن عداهم ليس اخوانا وليس مسلمين وهذا في حد ذاته غبن واختطاف لقيمة كبيرة والهوية هي الهوية المصرية والهوية الإسلامية. كويس. فمساله وجود جماعة لم تتقدم حتى هذه اللحظة بطلب رسمي لجنه شؤون الاحزاب وتاخد رفض م. ما حصلش م. ده اولا ثانيا الجماعة جواها دلوقتي طيارات متصارعة وخلينا ما ندفنش راسنا في الرمال ونعاني من نفس مما نتهم دي خصولنا هم هم بيقولوا ان فيه هم بيقولوا ان في انتصر الطيار الاكثر تشددا المصطلح على تسميته اعلاميا بالطيار القضبي وحسم المسألة هناك شباب داخل جماعة الاخوان وانا اعرفهم بشكل شخصي ومن قصة اخوانية عريقة هؤلاء الشباب محتقنون للغاية من العودة مرة اخرى الى عدم إعادة حسابات إذا كانت جماعات راديكالية ومتطرفة وحملت السلاح كتنظيم الجماعة الإسلامية والجهاد قامت بمراجعة نفسها وقامت بمراجعة أدبياتها مرة أخرى بينما جماعة الإخوان المسلمين تترفع وتتعامل مع هذا الأمر بشكل من أشكال الاستعلاء عن مراجعته لو كانت الإخوان المسلمين استلهمت التجربة التركية كنت أنا أول واحد أصواتهم في الانتخابات وهو أنه ليس جزيرة منفصلة عن هذا العالم بل هو جزء من هذا العالم فضلا عن كده كمان هم اخطأوا في قراءة الواقع الدولي والواقع الاقليم الراهن هناك واقع دولي وواقع اقليمي راهن لا يمكن تجاهله او القفز عليه تحت بند ان انا عايز افرد الشرع الاسلامية مما موقفك من المرأة مما موقفك من الاقباط مما موقفك في اسئلة كتير أوي تاخد منها تميع للاجابات لم منها إيجابات صريحة. ماذا لو كان هناك رجل قبطي أو امرأة قبطية تملك مؤهلات أن تقود هذه الدولة؟ هيوافقوا الإخوان؟ أنت تتكلم عن الكفاءة وليس عن الهوية دي. انا أنا هنا عايز دولة المواطنين آه. وليس الدولة طيب. المؤمنين. انت طرحت انت ترخت تسألين. ممكن حيطردني بشكل أنا محدد. أنا محدد محدد على ال... اللي الحاجات اللي طرحها السيد يبدو وكأنه يعني خلف على جماعة تلساز... اللقمة لا سيئة السيد مش... نبيل لا. هو طرح أنت... سيئة دكتور يا محمد يا سيدي من حرد طب. اسمعني السيد نبيل كأنه الآن على الجماعة فأنا أقول له لا تقلق اطمئن الجماعة بخير جدا أنت ومسألة جاء داخلها طيارات وفتتصارع طبعا, أليك طبعا أليك يعني لسبب بسيط لانها واقع لا يمكن انكره حتى لو كنت هذا جميل, جميل لان انا عايز اصنعه منك انا عايز اقول ايه انا عايز اقول انا اقول لك انا اقول لك هو بيقول لي دلوقتي يغلب عليها التيار القطبي انا معرفش ايه مفهوم التغير القطبي لكن المشاركين نحن نحن نسبة الى لا. افكار سيد قط بالاخيرة وليس لا. تقول عن العدلة اللي خلينا الإسلام. خلينا نتكلم كلام واضح وواقعي الاخوان المسلمون يشاركون في الانتخابات العامة ام لا الاخوان المسلمون يشاركون في الشأن نحن ساهمنا بعشر تلاف مرشح <تصفيق> في انتخابات <تصفيق> المحليات في الفين وثمانية عشر تلاف مرشح نحن شاركنا في الانتخابات الأخيرة ب130 مرشح و13 مرشح على مستوى القطر أين هو التقوق أو التراجع أو عدم الرغبة في الاشتراك في أعمال المجتمع كلها وعلى رأسها المشاركه السياسيه ده كلام الحقيقه مردود جدا طيب انا هو بيقول ما موقفكم من المرأة آه. المرأة في الاسلام تأخذ حقها كراجل انا بتكلم عن الجماعة يا فندم مش عن الاسلام الجماعه تتكلم عن الاسلام مش عن نفسها لا معلش احنا المرأة في الجماعة من الاسلام آه... الاسلام بقى توسع جدا ما اعلنه ما اعلنه احنا عندنا برنامج حزم سنة مش انا اتكلمت يا استاذ نبيل اتفضل اتفضل عليك احنا عندنا برنامج حزم ما جبناش من عند نفسنا المراه لها كل الحقوق وعليها واجبات هي كالرجل في كل شيء لما نيجي نتكلم عن رئيس الدولة ويكون هناك رأي فقهي اسمع بس اسمعني يقولك اه من ولاي العظمة مم. ان المرأة تكون رئيس الدولة الرأي الفقهي الذي استندنا اليه يقول وهذا رأي الجمهور ان المراه لا تتولى الامام العظمى لا هي رئيس للدوله يبقى اذا المرجعيه الفقهاء يا مش الجماعه لا. لا. انت بتقول لي أنا, انا عندي مرجعية الدستور انا معلش انا عندي لا. لا. يا فندم الكلام لازم عليه دستور في الدستور الماده 40 مواثقه جدا انا بين الاغراض يا انا برد على طب اكمل لما لو لو اصبحت حزب سياسية. وبقى اعرض برنامج الحزب على الناس آه. وبقال لهم الحزب ده يستند للشريعة الاسلامية وبقول ان رأي الجمهور ان المرأة لها كل الحقوق اخت وام وزوجة وبنت اسمعنا اتكلمك اهو لكن بحبرة. رأي الحزب ده رأي البرنامج بتاع الجماعة الاخوان ده ان المراه لا تتولى رئاسه الدوله والناس يختاروا والقبط والقبط لا يتولى راس الدوله في دولة مسلمة عايز اسمع على انا هنا عايز انا بعرض على الناس رايي لا ما خلصتش انت لو سمحت سامع لا ما تسالنيش انت لو سمحت اصل يا استاذ نبيل انا بس انا بس عندي مشكله يغلب على حوارنا الطابع الامني لا لا لا لا عفوا عفوا بص بس استاذ انا مكمل الكلام ممكن تسمعني طيب مش معنى انت انا هكمل الاجابه انا مكملش الاجابه هقول ثانية واحدة هقول ثانيه واحدين بقى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 انا اتحدى النظام القائم هذا ان يجري انتخابات حرة نزيهه كما نرى من الدبابات اللي حولنا طب عفوا كل يوم يظهر عنقوبه لي الكلمه الاخيره انت, أم أم أنت, سماعت... انت جماعه من الموسيقى مجمعنا ما تختار اختار لي اعزائي اختطفت هذه لا اختار لي اعزائي الدوره العصريه هي دولة لا تميز بين مواطنيها على اساس يرقى او جدا انت لا والقبط لا ما قلت كده لا تجتزي الكلام من سياقي يا وكمان يا دكتور انت برضو اعمل تقول لي مش عارف سياق امني مش سياق امني وانا يعلم بيا ربنا اسمع بس الله يرضى عليك يا دكتور تم استخدام هذه الجماعة في لحظة تاريخية ما استخدام علشان استخدامهم سياسيا لا علشان يمرون ولما انتهى لا ضرهم تم رفضهم خارج الملعب السياسي وبالتالي المستقبل لا لا المستقبل مظلم بالنسبة بجماعة الاخوان المسلمين لهم ناويين يشئلوا الشارع <تصفيق> كعلى غرار ما حدث في الكلائس اخيرا ان اللي فجر, اللي فجر القنبلة الاولى هي الفتاوى التي اتقى محسوبون على الطيار الاخوان المسلمين ثم تلقفها شباب غض لا يفهم شيئا ولا يدري شيئا أنا أنا في, نص في نص دي اتفضل الكلام, دي أتفضل الكلام اللي يقوله استاذ نبيل دلوقتي كلام غير مناسب وفي غير موضعي خاصة في الأجواء المحيطة بنا الآن في الدول المجاورة لنا وبالتالي. رجاء رجاء أن احنا نقدر ما نقول جماعة الإخوان المسلمين والإخوان المسلمين الوسطية السمحه والمنهج السلمي للإصلاح والتغيير نحن ننكر وندين ولا نمارس وضد كل تصرف أو أي تصرف فيه عنف نحن أدنا ما حدث في الكنيسة وغيرها، لكننا لا نريد أن يستمر. مست هذا القول الذي يؤجج الحرائق وخصوصا في المناخ. أنا عندي كلمة قل. أنا خدمة الأخيرة لن تزيد عن سطر واحد فقط لغير. وتسمع منه يعني حلو الكلام ومعسول الكلام اسمع والفعل. كلامك يعجبني اشوف امورك الفعل انا معاك وامورك استعد الكلام والفعل انا لما أنا بعتزل اسمع لكم الاثنين يا استاذ نبيل انا معلش انا ضيف عندي في الحلقة الاخيره واقفين على الباب شديد الاعتذار لحضراتكم <تصفيق> والجمهور <ومن> الحلقه <تصفيق> اطول من كده انا, <تصفيق> كنت, أنا كنت اتمنى يعني. كنت اتمنى الحلقه تكون اطول معلوم. وانا لكم واعتذر المشاهدين وهنكمل هذا الملف لان مستقبل جماعة الاخوان المسلمين شيء يهم المستقبل في مصر فانا بعتذر ان احنا كنا لازم ناخد وقت اطول من كده ولكن زميل استاذ كرم جبر عنده فخرة مهمة جدا خاصة حوالين الفقر ماذا يفعل في الشعوب مع القمة الاقتصادية التي التوقت في شرم الشيخ، بشكر الدكتور محمد مرسي وستاذ نجيل شرب وقعد من هذا الملف في استمار شكرا, شكرا جديدة كرم جبر مع الدكتور جدعب كالي والدكتور شاد عبدو بعد الفصل